بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هذا يحتوي على تلاوة مباركة لسور الفاتحة والإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء قوته الا بنا ان ترني لو منك منكم إلا واردها وإن كحت مما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي ونذر الظالمين فيها جثيا معدها. والمحب لا يعذب حبيبه فحرم على النار الله فتعال اخي المستمع الكريم نحط رحالنا عند باب كتاب الله العظيم نرتشف من الذيث معين ونستشعر عظمته ونعيمه من طول